وَهُو الذيذ جَعللَكُمْ خَلَِ فَأَرْرضِ وَرَفَاء بَعْضَكُمْ فووقَ بعْضندَ رجات وَرَفَاء بَعْضَكُمْ فَووقَ بَعْض دَ رَجاتٍ لَبُلُ وَكُم فيِي مَا رَبَّكَ سرَريعُ العِقابِ وَإِنهُ لَغَفُور الرَّحيِيم